بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة مباركة لكامل جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ حاتم فريد والآن مع تلاوة مباركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذروى فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يُرْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكْ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوكُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِن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 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ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 ثَمِين فَقَلَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَذْكُرُونَ فَأُوجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَحُبِلَتْ تَمَرَأَتْهُ فِي صُرَّتِهَا فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العلي قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مرين وفي عاد إذ أرسلنا عليه مريحا مَا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين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 قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرسناها فنعم الماهدون ومين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 لا يقود القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا بيومهم الذي يوعدون